يُغشي الليل النهار إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون وفي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْنِيَاءَ لَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِطَغَاءٍ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم انما ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر أولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها وملت لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك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 أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار